قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أندئكم بتأويله فأرسلون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 لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ ما يأتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل ما قدمتم لهم إلا, الا قليلا مما تحصنون ثم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 فَسْأَلْهُمَا بَالَنِ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْهِنَّ عَلِيمٌ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا إِذْ رَأَيْتُمُ يُوسُفَ عَبْدَ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ رَبِّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ